يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن نُّحَاسٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ